صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وضعك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كيب بابها في السيام صامك في السفر سفرقا سفرقا إلا بصوى وموحي كيبت أيو بابها أرمكا حلمة ويسخلها في الأقوال بانا كجرتا قولك كوبادو حقبا اختيار مقفك لي هايو ومن الصوم كراء ومن يسكده الكراء بإلهين وله الخيار قولك وحلق أولي يا عبد الله بن عباسي يا أنا اسمي المالقي يا بي سعيد من الخضرية يا سعيد من الصيب يا عطابنا بالغباحية يا سعيد من الجبير يا حسن البصري يا إبراهيم النخعي يا مجاهد من الجبير يا الليف يا إيه إمام الأوزاعي رقص أسعى أولي قولك اللبات نوحه وقبام إفطارك أفض لبضم إنه وحلق أفض لبضم عمر بن العزيز إيا الشعب إيا قتاته إيا محمد بن علي إيا إمام الشافعي إيا إيا إمام أحمد إيا الصحاق من الرهيم إيا رغاهويه إيا مرخى الصحاويان إيا اللي أقول لي قولك الصحاة ذو حقبا صنعكم مباب أنه نبب مرخى الصحاويان صفتت الحديثة استغروا مسافرة حدود صنعنا إنه صنع هذا قولك الثلاثة صنع واي هي او وحاي ادل شاهده القران قا في عده فمن كان منكم مريضا او على سفر فان عده من ايام الاخرى عينه ايضا حكمه وقتقفك من مسافر اما حنصني هنا ولما علمها سفر فقدروا ان صوموا ما لم كانوا يصوموا ايا مشاه كمقت يداهم طيب وحكى لي درشان النبي صلى الله عليه وسلم ليس يا القرض يصيامه في السفر ظاهريا اذا سيده قفتي حقه وحانوا لقد وريا عمر يا, يا بن عمر يا ابو هريره يا زهري يا ابراهيم النخعي وغيركم حيا السلام لقد وريا اللهم استعان قال كافراد وحقبا انا صفرك كسومك وفضل بلبن بقبا اسود بن يزيد يا ابو حنيفه يا اصحابه باصدا قبا يا للشافعي يا امام مالك يا ابو ثور ye maree keya dah wasaday ku tageen iyo uusan ma afaan saahabiya ma u smaamnaa bil aasaam ilaahu ya nasbii malik wasaday ku tageen adigu ee hawlka sanaduhu qaba wuxuu isaga u fudud sida u fudud buusanaya wa cumar iyo الوهي كذلك حدث يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطفه بن مسعود عن عبد الله بن عباص رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج جو بحي الى مكه امرك حجه جو بحي عامل فضح سنه كما كلفطي في رمضان بشهر رمضان صاموا صومي حتى ابلغ الكديدة ليش اكديده لا اله الا الله وغاري ثم افطروا وافطر فافطروا ناصده في روايه وكانوا حيا هايم ياخذون كويقاقه بالاحدث فالاحدث للدم يقو كدميه من امر الرسول لرسولك امر في صلى الله عليه وسلم رسولك امر قيسا بالدم يقو كدميه اي امره قادن جري بالاحدث فالاحدث امر رسولك وسوكا الدمبيه بالدم يقو كدميه اي قادن جري امر رسولك ودنبيه صلى الله عليه وسلم ان يعفوها معنى هذا البخاري مسلم اللهم <سؤال> صنعوا عليه التقلان وحدثني عن مالك عن صمي المولى أبي بكر من عبد الرحمن عن أبي بكر من عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أصحابتي سبركود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وأمري أن أصدق في سفر سفرتي سام عام الفضح سامت في مكان أفراني وصلت في مساء أرجيسي دير المرحيم صحيح بالفطري أفربو أمري وقال وحوري تقوا ويسو خويسا لعدوكم عدوينا وصام رسول الله نوصى صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الصديق قال وحوري اليك حدثني وارحمي لقد قال ابو بكر الصديق ما قال ابو بكر وحوري اه ابو بكر عم نروح ماوي يا شيخ ابو بكر عبد الرحمن قهرص مجري سنه كجره وقال قال ابو بكر من عبد الرحمن وحيري قال الذي يوحيري حدثني اي ورهمي واياها عن بعد اصحاب الرسول صلى بعد جاسويه وحشغيا قال وحوري الذي حدثني اي بعد اصحابها كمدا لقوا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج نشول فبسمهم قال ابو بكر ابو بكر روايه ابو بكر ابن عبد الرحمن قال وحوري ابو بكر الذيك حدثني قال <تصفيق> وحي لي يحدثني اي والله بعض اصحاب الرسول صلى الله صحيح ويحي لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله صلى عليه وسلم بالعرض مشى عرض ليله يصب ارج ومالك مدينه وضحيسه يصب فيك شبايا على رأسي مدحيس من العباشي أو من الحرق كليل درتي في قيل رسول الله وحلقه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسولك إله يو إن طائفة تنكوح ومن أن أسكك كميدة قصام ويسومين حين الصمتة ورخها الصمتة قال بحبري فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد ماشا كديد ليداه الدعاوة وحصوه قاعدة ماشا كديد ليداه مرتبطة المرجي صلى الله عليه وسلم اه وحسوق على مركاح ها يقضحن قلاص وسوق هذا ام اخلي بقدح وحوا قلاص انا ام بيئه فشرب وعبى فاثر لنا صدف في روايه فرين وحدث لي عن مالك عن حميد عن حميد الطويل ان اسم مالك قال وحولي سافرنا وانا سافرني مع رسول الله رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم في رمضان بشرمضان فلم يعدمون عيين الصائب وكيسه منا على المصدرك يا فرسانك وعلى المصدرك يا على الصائب كيسه مناكم ونعيبين ويه اكيد وكيسه منا نسى صمناك يا فرسانك كيسه منا قسم مثل كله مو نعيبين وحدثني يحيى عن مالك عن اشاع بن عروه عن ابيه ان حمزه بن عمرو الاثنبي فقال لرسول الله رسول الله وحقوق صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله حيوا إني عنق الرجل نبغانهي أصوم وأن صومه أفا في السفر صفر قمق الصومه فقال له رسول الله الرسول كلابه كويري صلى الله عليه وسلم إن شئت هذا الدولت أصوم صوم بو كويري وإن شئت هذا الدولتنا فأفضل رواية هذا في صيح مصن وحي تلمان تنكن وحويري <تصفيق> إني رهجل أصوم مور عرمي إني اسرد أسر الصوم صوم كانت تحاوي انا حريريه معنا يا ابو ضوري يا مصلي بسيه شو صارين الصوم ويا صوم حريا حديثي بغار بص اللي وايه اللهم استغفر عليه ثغنا وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان وحوها لا يصوم كان صوم في السفر السفر كان صوم بوها وحدثني عن مالك عن شاب عروة عن أبيه أنه كان وحا يصافر كي صفر في رمضان بشي رمضان ونصافر ونسفر الجلي معه معيسى فيصوم عروة وصوم جلي ونفطر نحن أن نور ونستعفض جلي فلا يأمرنا نمون أبر جلي بالسيام صن باب ما شئ باب يفعله السميني من قدم قفك كصوغل من سفر لسفر أو أراده سفر قضونا في رمضان بشي رمضان صفر بكصوغل سفو مسافره أما سفر مو أبوحيه اللهم الصعام عليها تكلان واي آه. وحدثني أحياء عن مالك أنه بلغ وحسو قري أن عمر وخطو كان وها إذا كان في سفر سفر مرخو سويهي فيه رمضان بشر رمضان فعلمه أقاذه أنه يسو داخل مدينتي مدينة نمرقى وحوا ينصو قال شدد يريد من اول يومه مالك اول فيسه دخل وسوغل جرى وصايم سوما قال يحيى وحيري قال مالك با وحيري من كان قصد على في سفر سفر فعلم اوغاده انه يسجد داخل منو على قال اهل الريسو غليه من اول يومه ما مالك فيسه اول فيسه وطلع له الفجر صبح اوتسو قبل أن يدخل صغير الكهر دخله قليا وهو صعب سوى صوما قال يحيى وحويري قال مالك با حويري وإذا أراد مرخوط ظانه أن يخرج ينوضحه فير همضان بشر همضان فطلع له الفجر صبحه وصعشه وهو بأرضه لوكي سيصوى كسويا قبل أن يخرج ينتون بيحن كهر يصوم ذلك اليوم يثير ذلك اليوم مالك يستقعه صوم قال يحيىو حويري قال المالك حويري في الغجل منك المنكى سيقدم من سفره سفره في سوى قلية وهو مفتر, فرصن. ومرأة مفتر فرصن من سوافرسن وامرأة إسنانتي سم مفتراتها يا فرسنتها حين أظهر مرفيكة أيروضه من حيضها حيث كذا في رمضان بشر رمضان إن لزوجها زوجيه وحوصنادي أن يصيبها ينجي معه إن شاهدوا الظلام bitaaylkan wuxuu hawlayo walaalaha oo salaad kii yaa in qari salaadaha ruuxa hawlayaa afka safar kasu hawlayaa kaso socda isla marka isiraahay isagu musaafiro maanta mar qad xaqr heer qayr qado galinkoro waa tadeysa oo iska furaya oo iska soomaya sagoo soomaan waxa uu la hukum ki bisafad kama qadana iyo kubax yaa lana red kisigaar yaawriisa sadarteed hadii uu isleeyahay galin korabad sadii bahaarki waine marqas xawiyaa insa soomo hawasi la aksigeeda marqa haduu isleeyahay maansan inaad gaarin baa laga yaaba ama dad gaadna anaa dhul bad gaaraysa Monic Arnason. Laa maani ku wuxuu ku galay adiga oo nigi wqooda subax adoon ku galo oo heerkaagi jooga waxa weeyaa waa soo bibulayahay laakiin kawr qadadan mar khaad xusuusadaadkiisii sanqad weeyd mar marka had iyo ku galay oo adoo soo ad إذا كان يحرقه وقلقه يسافر باطة وحفظه من سبولي وإن تعوشش إليها قال يحيى الحوري قال ما يقول حوري إن وإذا راد مرخض أن يخرج في رمضان بشر رمضان فطلع له الفجر وصبحه وصار شوهو بأرضه وكسر قبل أن يخرج إنه نبح الكهر فإنه يصوم وصومي ذلك اليوم قال يحيى الحوري قال مالكو حويري فرغجو لنكا ويقدم كسو قليا من سفره سفر كيسا وهو مفضر يساقى مفضر أفرسام وامرأة إسنان تيسنا مفضرة أفرسامتها إلا الدكتين لا أفرسامتها مرقا وحين ظهور ظهر كتا هيرودي من حياتها حيات كذا حيات في رمضان بشي رمضان إنه لزوجها وذيك ذو حوض منها ها أن يصيبها هيرو عصيبه إن آه اللهم استعاموا عليه التقنام لكن إمام رحمد إصحابه بن رغاهيم رغاه وإياه كده قاله وحليه حتى صنوح وقلوا استاذه ولبحه ويسعفه إياه يومان لوحليه ما أنتو قحره وصومه نحن بها استعافه إياه ها استعافه إياه آه يومان نساس إياه واجه اللهم استعاموا عليه التقنام دوايه مرقاي الصبر لكن دوايه هي وي وبنيين و وبنات لي بابو كفاره منقصه من في في رجلكي افطر امام مرقب السلامة والسخوة الافسية نحن بلد وحي القبان عطتك فاروين واجبس اسخوة الافسية لكن هي كواجبس اسخوة الافسية من الاسخوة الافسية مرقة قفك كسع افره اي كسع الجماعة في رغم دانا اسلام تيسى مرقة قفك المعاسة كفارقون الولياء قفك اللاكين اسكع افره كسعوا اسكع افره بل كورهن من جامع في, في مهار غمضان بذكر أسلي في فرج أسلي قبل أو دبر ولول ميت أو بهيمة أو طير حي أو ميت <تصفيق> أنزل أولى بحالة يلزمه فيها الإمساك فمن نسي النية وأكل عامدا ثم جامع مكرها كان المجامع وناسيا لصوم جاهلا كان وعانما بإلهي لجمه القضاء والكفارة وكذلك من جومع إن ضاوع غير جاهل وناس ونائم ومكره لأنه معذول بإلهي ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة بإلهي يا رحي إلهي وقفك في مهار غمضان غمضان مرخص وحوية مالك وحوية جماعة تذكر أصلاً أكون جماعة ذكر أصلاً جماعة. أصلاً أصلاً أنسى عنه وحبك عادي وحبك في فرد أسلي حبك زائد أنت سجل بأيدي وحفظه وتقديره إلى فقاه وخشع كيام وقفك وحبك في فرد أسلي وحبك حب انك تركه عاديده اصل كان بيديه يمد مد قزائره سونه سكيه اسكيه له وذهران له ان زلاله يابينه خطيرات كان حكمه قتل اللي ويداه كان اصل ما يبيداه واي وحده مره هضاي مثلا قفد لو رفض دي اييلاتو اسلامركا واخا ويا حكم قاضنيه يا ونوعات يقولك الله سبحانه ونوعات كتشكاي يقفد اللهم مدحي ياشي ونوعات يا عبد اللهم مدحي ياشو سلام دواس راه يراك خفر اي ونوعات سير كان قد واحداً ألباً قد فروقي آيلاً ألباً قد فروقي آيلاً يا حلوص يا فرمي هذه مدولة زوحن وصمها ينفع بقلتين لكن من حلوة يريد إذا لم يشأل مرغة يوحيه من حلوة هل قلت ورق مالك يورا كيلومه كورد مركيل ميري يالو ميري ملو ملو مير مضح ملو ميري مضحي مضحي قبلتير مفراويس اعزعم عليك وانت حكاياتك وحي الله اسلامك قبول اما من هدي اما قال انه كسون لكن جماعه ضو في دون الفردي وقطعه او جركه كلا يوه فذي بيد كينا ما هو اجبيو قضيه بك واجب وكفر هو دبس شرف شافعيه نورى الله هم الجماعة الجماعه حشف ذي سرقريا ان قدر تشينا من مقطوعها عامدا بخ. مختارا لا مكره علما بالتحريم في الفرد ولو دبرا الى من ادمي وغيره من <تصفيق> ولو تقول للنفس يبي نايم الله والله شاف يدو اي واحد فوق هذا و, و... ميل ابو اللهم صل عليه كلام انا وحوي ماشي مريه وحوي حتى اسقوا هي الجماعه ضارف لي ما يسقوا ما ما داك الطزلو غالب هطويسر ويسميه ويسم اه شو جماعه كتسبه هي قلق في <تصفيق> الدنيا غير وحي لاهي فداحه كفارضه يكون واجب يسوي له خالتي المدير وحي دهن مركه اسلام مركه وحويا كفارضه يكون واجب مثل كفارضه هو حل يسوي دي يكون واجب هذه من الخلافيه ويا ايه ay madax qayb ka mid ah ruhi Ilaahay isaga kaliya ku waajibaysaa bay qabaa cid kale qi ayay ku waajibaysaa bay qabaan hano qayb ka mid ah ruhi Ilaahay jamaahir iyo ahlul ilmiga sidii kaligii ku waajibaysaa من kala wado u xuqabaa meel waxa lagu leeyahay ninkoo hirdawka jahaahirtu u xuqabaa labadood waa lagu leeyahay shaafiiciyada iyo laakiin waxay qabaan iyo malkiyada iyo waxay qabaan waxa lagu leeyahay sidii kaligi imamul awzaa'u ka sarayo haddii ay kafaaradu tahay wuleeyahay soom haddii soom tahay labadood waa lagu leeyahay bulenya haddii laakiin qadrono xaranaayay tahay waxa اللهم صلي و عليه و راجح و مذهب الجماشه لمذ ضوال اوليه كوارف يد لي يد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يوم غلاك سمع بحك ولا قيامه انت روك دعره رمضان وي فشنه وسالم استجيب بكفاره ودييه يدي عمره شقين وكفاره يده بحسبه وربيناي فرحت جوالنا لو رسلو بالنسبه كود احنا ما هي ترق قل استفسار في قضايا الاحوال اعرف قيام ان احتمال ينزل منزل منزله العموم في المقال wa hawliyastirsar kha قد hawaya qadi lagu tago isla marka waxa weeyaan qadayaal ahwaan la saado deesna ay suurtagal tahay ihtimal ii inu labada dhinacba ay suurtagal yihiin midgelada caamka la dejin wax imeyaa anigu ma waydiin baydii somal weydi inaanta saxi keri sayidina inuu koosito wanisaa shaqayqii ragal waxa kale oo fadwoodo haddii su'aalo gudiyo inaad kashi gudubto oo wax ku daqto jawaabteeda waxba shatnimaa inta loo weediyo kaliya ayaad ku jawaabi kartaa nabiga nuxu sallallahu alayhi wasallam istagmo waxa nabigu jawaabi sallallahu alayhi wasallam waxa taas waxa ay dila noqonaysa way mid kale labadooduba mid waliba soomkeedina goliba asan kisna goliba asama suu isku gudisa marhaha وإيها اللهم استعموا عليه التكلام وعلى حديث من يحيا عن مالك عن ابن الشهابي الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ربي هريرة عن رجل النبع أفضر أفري في رمضان بشر رمضان بشر رمضان بأفري فأمر رسول الله بأمر الله عليه وسلم أن يكفروا هنا ككفار القتبعات رقبة الضوء حرين في المركز ومؤمن او سياب شهريره لو بدو صوم كود متتاليين او صرع حسن إن او انعام ال60 مسكينه لحرم مسكينه لاقوديو او تامر كفاره بينك مدك على قاعيله على القولد غاجي يسقودو نعيده سوها ويا ورصومك هدا جبيسو يا هدا استافقد كسو افضتور حل شي با كفاره انت كلا واقده هل كشي واجب جماعه in ka kala oran qadada lagu leeyahay laakiin maxay wala taa wax weeyaan ee jamaa'ul khuuta dadina lagu leeyahay kafaradi waka sallallahu alayhi wa sallam mid ka kala wahi ku cilleyeen qoladanka gabadha lagu mana kafaraya wala lagu mana cilleyeen gabadhuhu waa mas'uul deerahayne maxamul qax lagu waajin bayda saw jowfid waxa wayle aan tahay mutaawi'at sawta ta'i sayyid mididu iyada oo galsoomaa iyada hadii ay oo gashahay iyada aad u dhig markaa la og waa sida macnaheey saw xadil bay soo sita ta'addi faqala wuxuu yiri laa ajid mahri و... صحيح. صحيح. والله احنا ما بقول الخروف ما فينا يلا حي دي اه مش متدل صحيح وايه اللهم صل على عليه فوتي رسول الله صلى الله بعرق التمريه السمبيل أما سلته من الله كاني فقال وحوري خذ هذا هذاكا وتصدق به صدق يسول الوحوري صلى الله عليه وسلم حجي إمع وايحي اللهم خد صلى الله عليه وسلم خذ هذا او وفتصدق مرخص حوية صدق يسول فقال وحي يا رسول الله رسولك إله ما أحد قف مجره أحوجيك أبدا هبدا مني حقيقة فضحك رسول الله بقوة صلى الله عليه وسلم حتى ان لا إلا إموقتي أيامهم يعيس إلى نبيه الموقفين صلى الله عليه وسلم كما قالوا يحبوا كل يستعون هل كان يحبوا أن يتلمون لأنه موت أين قير نقل أسألنا أن يقلنا أقول لك ما لقل إياهي هذا الفتي إذا أين مرحبا نقلنا ما لقل إياهي وحبت الجماهير أحد أحد أبدا تلقى إياهي ولو التفاصيل أحده ذهجت له shaasi yadu waxe qabaan baan leeyahay waxalla qowra bay qabaan sahih aw zaaci lagu kala saaray oo hadii ay marka tahay uu yiri kafaaratu marka waxa wayan soon labadoodu waa laga qabaalbo yiri haddii sa tahay uu yiri waa yahay cid la ma xadiil aan ugu la yaad in weydiina maxay waxa dalilku wadaa ha waa ويا له اللهم الله عليه وسلم ده كعاموساسي مرخص حويا مرخ اللهم النبي صلى الله عليه وسلم فضوده مركا حاجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبه دشيغو حاجه ساس نومه قدي سنورخانا شط دي ما فضوده الى تعجودانك سله كلي يدرن باشط الله كفاروم من عيسى بالاعصار حدلو يده وتور كفاروم يكاد عيسى سوا لغا سغي لا تفلش والمساله خلاصيه يابونا جماهير طوح القبان ولاه سويا الا انسو كهليه ولا القوال ولا الله والصعف ها طلع برص وحده يراي ماي وايش وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عطاء عبد الله بن عبي مسلم الخراساني فوسك حريق علامة غير طويل إمام مالك مواطن يسا وحكول لي هاي أما مالك وحكول لي هاي صد حديثه عطاء بأن الله بن عبد المسلم الخراساني صد حديثه وكلمة كوضية سمام الزرقاني وخشه في شرحه عن الموطة إن عبدالبرنا وخشه في التمهيد في شرح الموطة عن سعيد المصيف وأنه قال بحوري جاء عربيه منه ابداديه أيبي إلى رسول الله رسولك لا صلى الله عليه وسلم يبدو أن يصغل أنك سيقراعي النحر والأبتي سيقونتي سيصغل قراعية ويمتف شعره تميسا لتفليا ويقول لها لك الأبعد كن فغي والله وها لا أكسمي سوى استيقظ هلك الأبعد كن فغي وها لا أكسمي سوى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذاك وكاسوا فقال وحرى اصبت اهل الهرقيمه بصيبه وارى صايم غالي في رمضان بشهر رمضان فقال له الرسول صلى عليه وسلم هل تصديع وما اوديسه انت قرققه نظامنا حرى فقال وحلامي فقال وحرى تستطيع ما وديسان تودي بداله تلفيلنا حديث صدق ورعضه قال وحلامي قال وحرى في جنس الضوب فوتي رسول الله وكره صلى الله عليه وسلم العرق الثمود الزنجبيل ثمر امرقص فقال وحي خذ هذا كانوا فتصدق به سرق عيسى فقال وحي حديث وحي يدل يحيى حذوق حتى حتى انه عين يحيى ان انا كذعي يدل يحيى واي مركو واي استتغمي عمر صلى الله عليه وسلم هوو كان تصدقيسه بو كيد مرهس اي وخا كانت وينو صدقيسه وايو اني ابو سكرابه نفسه ياب عيسى كان بو رسول الله صلى الله خلاف حينو صداع عليه واي هي وحوري خذ قد هذا كانوا فتصدق به صدق ليسا فقالوا حوري ما أحد قف مجل أحواجة ما أحد قف مأهانين أحواجة كيكب راهيم بضى مني حقيقة فقالوا حوري كله عن وصمصر يوم مالب مكانا ما شيء بوسيا أصبت على السيبتي أنا مالكا السيبتي إمركا على فورتي مالكا مالكا إسكاء وحاوه يام قصاقتي قد لها إياك فارض إني ورى السعظان العلم ومنهم على إمة الأربعة لكن بعض العلم ما وحيد قبان المرخصه ويا الكفاره ونقول هي واحد قبان لا نقولهاين بي قبان خلص لي واحد جره ابو غيدر يا عايشه اي سو سارينو كفاره سريت الملامه وقضاه ها خلص لي واحد جره ابو غيدر يا عايشه اي سو سارين او قبا كليت الملامه يا جره خلص بي ياسين هو ترى حلقه جوابي بس اه قالو صاع قالو مالو وخر قالو عطابه و وخر يدي عطاء الخراسانويا عطابنا بالغباح ما لايصط عطاء عطويها بضنه عطابنا بالغباح ما هي عطاء الخراسانك و قر قر خراسان فقر سعيد من صيب كم في ذلك العرق عربي فيسا امسا كجري من الثوره الجور حقيده فقال وخر ما بين 15 صاع شويه ربع ساعه و 20 20 قر اظو وخر قاده و ويل قاضه عرق و ويل قاضه 13 ساعه مره 13 ساعه الله مستعان نعم مسكين كيفطر اللي هو 13 ساعه مد برتي ويا مد بويل ليا شساسمه مد بويل يا او مره وحاويان ما يطمقه أفضل قد وفشقه اللحن من هنا؟ لأن اللحن كنت أمسكين سواء كوردان طعام من المذبو قادمه؟ لأن اللحن مدوه يطمقه مسكين ما يطمقه سعي؟ اللحن مذبوه يوم المذبوه سلامه يا يسو مرطان المذبو قادمه؟ ويسو هل يقولون يا يسو دي حسابتني؟ أين سوء عنه؟ <تصفيق> قال يحياء وحييري قال المالك باو حييري سمعت أهل العلم مع المقلة يقولون أيها بولة أهل علمكو. ليس على من غفض الشماء أفضل عفرة يوم مال في قضاء رمضان الرمضان قد يهد بإصابة أهله ليركيس الجماعة والجماعين وكعفري مهار مال وغير ذلك كغيرك الكفارة كفار مهار التي كفار راسه تذكروا لك الشيء أرغى رسول الله رسول في صلى الله عليه وسلم فيما نقف أصحاب عصيب أهل الغذيسة نهار المال العصيبي في رمضان بشر رمضان وإنما عليه دوشيس وحاوم أضعوا ذلك اليومي مالك أساق ذيسة قال مالي وحوري وهذا كان أحب الماشيك المنكر كعجبا يهويا وصمعت أم مغلي فيه الحديث إلي حقيقة أسألنا يا نذكوات كان محويا مفكر رمضان خصوصة بيد جماع مال نمو محال لق ka fariiq qadaw suuṣuma laakiin qurhaan qafka isaga oo soomad ramadaan oo soomkaas uu una haye ay ramadaan ama oo saaq alleena yoo qab ilaaysahay ama soom madro oo usumeeyee laakiin bishi ramadaan ay rahayna ilaaysahay oo soonkaas waa waajib oo ki خاسيه اظوم مال الجماعه الصميه ما كفاره دي با لو ييره سيدي كير خوالان جماعه سميه لو لا حاجه او كلي مس قبا اللهم صل اريح يا وخوره قال مالك وخر سميتوا اهل العلم مغلي يقولون يا ليس على من قفت ما افطروا في يوم من في قضاء رمضان رمضان قضيه اذا في اصابه اهله رمضان بصو قضين يا لكي رمضان صحيح؟ ما صحيح لا اصابه اهله في سجماع جماع نهار ما الاوقيت ذلك قضها غير كيو ومن نذر بعضه ولا صوم او غير ذلك الله والسلام عليكم الا اما أو غير ذلك وحو علينا في اصابتي اهل ليرتيس وقدم جماعه جماعه نهار او غير ذلك وحول الجماعه وحرهين بوفرعه ساعه بثابوسنيي سنه واحده الكفاره الكفاره 100 حاله التي كفارهها سوف تذكر لو جاء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قفت اصابتي اهل ليرتيس نهار المال في رمضان شهر رمضان وين عليه القضاء ذلك اليوم انا كانت سوق مالك وحوري لي قال ما يقول حول وهذا كذا احب ما شيخ الروكك علم يويان سمعت على مقليه في حديث لي حقيقيه قام ما جاوي يقول بابي هاي في الحي في حجابه الصايمي افك الصوم توبلكيسا الحجم والمص مو صشدويان اه مرقم المصاص باليدان قفكه اما حجاب باليداه الحجاب يلا يدقفته من لها على وزن المصاص محجم يمجمتم حدي محجم ليراهنا وواحد واحد لو توبيه حجما يحجم او توبيا حج حجما توبتان يا حج محجم اما محجمه وواحد واحد لو توبيه كصو الكورو وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان وحي يحتجم كي صيامه وهو صائم صار صاما وقال ثم ترك ذلك وفتقيه بعده بعد تقديم فكان وحي يحتجم عمره صاما لم يحتجم اسمه توبيجرن حتى يفضل الله وكافره وحدثني عن مالك عن نشيها بزهرية هذا ساعد بنا بوقص عبد الله بن عمر كان وحي يحتج منك ويستصابه وهم صائماني يقوص صاما وحدثني عن مالك قال هشام عروة عن أبيه أنه كانوا يحتجبون في الصوم وهو صائم صاوم فما لا يفطر ما افطر قال فلما قال وحيري وما رأيت من قال وحيري هشام قال هشام وحيري وما رأيت عروة ما نعرف احتجب يسو صبقت ولغي الا احتجب يسو صو ما نعرفت ولغي الا هذيكن استوبه هو يسو صايم وصومنا قال يحيى وحويري قال مالك بن وحويري لا تكره لا تكره الحجامه سويمكن لو ما كرهيسو لسايب قفص صومن الا خشيه عرفسو ك الا خشيه تده عرفسو كعبسد يا مويان يضعف انه ضعيف ولولا ذلك ما هطن الجل هيله ولولا حد الا لا يحيي ذلك كعب. لولا خبرك كذب بهي مفصدها كذب بهي وليك و... و... و... و... مفصدها سوى لحدس ولو لا ذلك كواحد لا يهي وايه لا يهي ولا اخو فاطمه لم شكرا لم بك رهيس ولو هدي ان الرجل الذي احتجم واستوبه في رمضان بشرمضان ثم صالبه عمر كان ما من يفطر انه افطر لم أرم مع رقي عليه شيء شيء وحن ولي ولم امرهم من افضيه وقائل ساقط لذلك اليوم مالك يسقه الذي مال كاسه احتجم واستوبه في الاحاديث لأن الحجامة تطور انما إلا ما, ما تقرؤون للصائب فكرة صمم بلوك رائسة لموضع التغرير لموضع التغرير هذه اللقاء عبسانية اللقاء كذلك بالسيام صامقة مرقا لموضع التغرير بالسيام معناه حويا لموضع التغرير ماشا خد ترقل إنتها بالسيام صامقة لو خد ترقل إيقوه صامقة خد ترقوه هذه المرقاس حويا الاصطوبة فمن احتجم وقف في الصوبه وصالمه كنبات قال لم ينحدرين عفره حتى يمشي له كغلبسانيه فلا علاء عمره يعيذ شيسا شيئا وحبا وليس عليه دشيسا ماء فضاء ذلك اليوم مالك اس قديس وايحي طرق حديثه وحسب بابيا اخطر الحاجل والمحجود عليه وسلم ايو وخرقي جعفر بن ابي طالب يا رجلا افضل الحاجم والمحجوب شيء الصواب يكي واحد تويبه وكله تويبه يكوخ تويبه واي افضل وي حديثنا عن عباس بن حكسبن احتجوا لنبي صلى الله عليه وسلم سبو صوم تويبه حديث برمك هو منسوخ افضل الحاجم والمحجوب منسوخ الرسول احنا بلاقيته بيديده يله منسوخ ما يله باب الصيام يوم عاشوره مالك عاشوره ان صوم الكور وامش المحرم مالك يتبنط ايش المحرم ما عرفنا سون تور ويهي الله وستعن عليه تكلام وحيراان خصلادود مفخ الصوميه صبن خصلادود لوغه بنه ييراان وهايراان سم لوغه بيدخو قاها وهايرا سم سمسه سم ساليسيل سم ثم صلي زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم يمسح تصدق واكتحل وصع على العيال قلم ظفرة وصورة الإخلاص يقول ألفا تصل ثم صام وصلتك سل قرب الحيلي زر عالما نعلم زياره ثم اغتسل ميره ثم امسح مسح رئيس اليتيم الماغون كان مدح ومصح تصدق سلاقيصو وقت حين ذاك و على العيالي عيالك وحاوواسيو ترك اياه وحا ويا وحلقي اساسي عيالك قال لي بنفرا عندنا قر وصوره الاخلاص والله وحده قل 1000 كوجر فصل وحدح يد الله كل ثم صلي السل زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم يمسح تصدق و اكتحل وصع على البيان يقلم نفرة وصورة الإخلاص يقل ألفاً تسل نحن أنسوا عنه حرمان وعات الشيء وحوى أعماش قبائي كله قبائي وحوى هنا القباط اللي وبهي هداهين ماذا هذا اللي حاجة اللهم استعان بساعة مركز صحابي محرم واي أنا سأسعى أنه كل واحدة كماها لا صح ما حافظه وحدث عن مالك عن شرع رواه عن ابي عائشه الزهري الله عليه وسلم انها قالوا حتى كانوا وحي يوم عاشره مالك عاشوره يوم ما لا تصومه قريش في الجاهليه وقت الجاهليه وكان رسول الله رسولك اوحي الله عليه الصلاه والسلام يصوم في الجاهليه وقت الجاهليه فلما قدم رسول الله مرخصه صلى الله عليه وسلم المدينه المدينه سماه صوم وامر بالصيام صم في سنه وامر قال ما فرض در رمضان و واجبه كان هو الفريضه كان وحده هو يصور رمضان الفريضه واجب في سب الفريضه واجبك وتلك يوم عاشوراء ولقدري لم يشاقفك دون صام غو صوماي ولم يشاقفك دون تبرك وسكتي بخادم سلوحي الحديث وحدثني عن مالك عن شهاب الزوري عن حميد بن عبد الرحمن عوف حميد بن عبد الرحمن أنه صمع معاوية ابن عبي الصفية بمغلي كاتب وحي رب العالمين يوم عاشورة مانة عاشورة أيوم مغلي عام حجة حج صنة وحجة والحالة هو يساون معاوية عام من دار المركوس عليها يقولون ليها يا أهل المدينة اللي المدينو أين علماءكم أوع المديني صمعت رسول الله مغلي صلى الله عليه وسلم ويقول له لهذا اليوم مانة فيسقى هذا كان يوم عاشورة ولم يكتب عليكم لذلكم واجبه سيامه الصوم في سم وأنا أصايم أنه وأن صوم رهي إذا فمن شاقه في دونة فليسمها صومه ومن شاقه في دونة فليفضرها إسكافره أحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو أقاري أن أعمره خطاب أرسلينه أدري إلى الحارث من هشام أنه غدا برهي يوم عاش ورعيني برهي تهي فصوم صوم وعمر أمر أهلك الرقاقة أن يصوموا لي صومان باب سيامي يوم الفطري ماء يوم الفضري ماء لتعيد الفضري لا إلا صومه بل كورا حكم كذا والأضحى عيد الأضحى إلا صومه يو الدهرة صنة كورا الله عليه وعليه تقلان وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان عن لعرج عبر حام بن هرمز عن أبي وغير تا... آ... آ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سيامي يومين لو ما لم يوم الفضل ما نكعيد الفضل يا أي ويوم الأضحى ما نكعيد الأضحى وحدثني عن مالك أنه سمع ورحمك لي مالك أهل أهل علمك ويقولون له لا بأس رواتا منه بالسيام الدهدي صندقنا هدو الصوم إلى أفطر التي مرقوا عفره الأيام مال مها التي مال مها نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيامها صكيدا وهي أيام من من أي من من مطال به وية ويا متشريق وويوم الأدح يملك ايد الأدح ويوم الفدري يملك عيد الفدية فيما بلغنا بلقنا وح سوغاري قال وحور مالك وذ كاسنا أحب ما شيء ال غ الك ب يهوييا او ص مغلي إلى يحج في ذلك من كان في صص ونحن أسألنا كل خلافاك الجديد من المالي وحد مدعين وليهاي حديثك لا صام من صام, من صام الأبدا حديثك أنك أوليه هو الذي يصامه صام من صام من أخل أنك أوليه وقفك مع المعنى حرامتي عيد الفضل لأيه عيد الأضحائيه أي متشريق قفك الصور وليان سيداس أنك أوليان مدع لكن سنرغاجحا وحنوا عباد عبادة, عبادة حضا يتحينا وحاول إياه اللهم اصنعان وتوقيفية سادة تدول قاس كما صومك اقتيد حديثك نوان مقلق ويهام اللهم سعى باب النهير يتعلم أن يذكرني أي باب يهي عن الوصالة الحريرية في السيام في في صومك حريرك وحوية ما أنت صومنيت أعونا أصومته بلنا أصومته أذو حوية وحب هذا عبدنا وحنا دعونا وحبا أذو الحيسين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ومهي عن الوصالة الحريرية qaalo waxyiraa yaa rasuulalla rasuul ilaahayow fa innaka aad iyo qawaas wal xariirisa qaalo wuxuu yiri annana la sumayke yaatukun qabcin oo kale inni aniga wadcan wal iqoodiya oo usqawa wal i rabiya mahadabo xawayad laba maqwo aqwaarda ku jirtee laakin laba qol isku sawiray qaalo waxyiraa waa cibsiga cabtir macadi walaasiyada oo sidoo loo fuxay qaalo waxyiraa ilaahay ma وفي عريق وعبي أولي سيوك أولي الله عليه وسلم اللهم سلام الله عليكم وآيا لها أحاديث من ذكراك تشغلها على الشراب وتلهيها على الزادي لها بوجك نور يصطبع به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكد من كلار السير أوعدها روح القدوم فالنحيا عند معادي وحدثني عن مالك عن أبيه للناد وعلى عرض عن أبيه للتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوري إياك منك يوحبيك الديقية والوصالة حريرك إياك من والوصالة وقال وحوريا تواصل يا رسول الله أبدا صديق حرير رسولك الله يو. وقال وحورينا عن الله صميه كهيئتك منك وكاله إلا أنا أبي توامري يطعمني سوى يقوذني رب ربكي ويسقيني ورابني سوى ربكي يقوذني ويو رابني رابن وي وايه والله عالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى المسلم